بوك تو حميشيم وشيش ستة وخمسون ستة وخمسون غيغاشوت المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس يش حشك وجود رغبة يش لانو حشك؟ لدينا الرغبة اين لانو حشك؟ ليس لدينا رغبة لفحد الإحساس بالخوف الإحساس بالخوف أني بحيد أشعر بالخوف, أشعر بالخوف أني لا بحيد بخلال لا أشعر, لا أشعر بالخوف يش زمن توفر الوقت, توفر الوقت زمن لدي وقت لدي وقت أي لزمن ليس لدي وقت ليس لدي وقت م الشعور بالملل الشعور بالملل مشمت؟ تش بال تشر بالملل, هي تشعر بالملل هي لا, لا تشر بالملل هي لا تشر بالملل غظم الشعور بالوع الشعور بالجووع غظم؟ هل أنتمم جوعة هل أنتمم جو أتملو غظم هل أنتمم غير جو؟ هل أنتمم غير جو ليط تس الشعور بالعطش الشعور بالعطشهم ثئم؟ هم عطشة هم لا اتمئيم هم غير عطشة, هم غير عطشة.